لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر وانسه الشر فياوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء امسى ليقول ان هذا لي لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وليرجعث إلى ربي وليرجعث إلى ربي إن لي عنده للحسناء فلن ننفي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 ومن حولها وتر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل ولكن يدخل من يشاء في رحمته.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 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَآ أَنزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أعمالنا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حجة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم, حجتهم داخضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 الله نطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة النصيب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 شاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم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 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ان ذَلِكَ ك ل من عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل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 نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان من رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء إجابة أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 لتأستو على ظهوري ثم تذكرون نعمة ربكم ثم تذكرون نعمة رَبِّكُمْ إذا استوتم علي وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له قرين وإن إلى ربنا لم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكثور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشو في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمة لئلا تأشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمم، وإن على آثارهم. وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ يَأْتُوكُمْ بِأَهْدَامٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا أَقْمَ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ فَأُضْوَكْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ